لَلسَّكِينَةِ السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا يُثَبِّتُهُمُ إيماناً إيماناً اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ثَابِتِينَ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ وَعَزَّ بِاللَّهِ الْفَتْحُ وَالْقَصَصُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار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 بالله ظل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وسائت نصيرا وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن شَهِدَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا